قال مالك والذي يحكم عليه بالهج في قتل الصيد أو يجب عليه هج في غير ذلك فإن هجه لا يكون إلا بمكة كما قال تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة وأما ما عبل به من الهج من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله هنا نقطة أخرى يقول مالك كل ما سمى الله هديا يذبح ويطعم سواء كان واجبا في تمتع او قران او تطوع او كان جزاء لصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم هديا بالغ الكار كل هذا يسمى هديا عن واجب في الحج تبعته او قران او تطوع هديا ارسل هدا كهذا الذي ارسل أو جزاء صيد وحكم بمثله من النعم هذه الاصناف الاربعه لا يجوز ذبحها إلا في مكه يعني تصل مكانها الزمان على ما تقدم التفصيل يوم النحر وأما ما يترتب من غير ذلك من كفارة في تقصير في الحج جزاء حلق شعر لبس ثياب ترك واجبا فعل فعل يقول مالك فحيث شاء وكذلك الإطعام وكذلك الصيام يفعله حيث شاء لانه ليس فيه نص الهدي وفرق بين الهدي والجزاء إيش؟ الهدي ما كان داخلا في النسك والجزاء ما كان مقابل مخالفة فمالك يقول ما كان داخلا في النسك باسم الهدي فمحلها الى البيت العتيق وما كان جزاء ومخالفه وكفاره كما يقول أخ او غير ذلك فحيث شئت وكذلك الاطعام عن جزاء الصيد اذا لم يكن فيه هدي بالغ الكعبة وكذلك الصيام هذا كلام من مالك ولكن الجمهور يوافقون مالك في مسمى الهدي ويختلفون معه في جزاء الصيد وبعض المالكيه يخالف مالكا في ذلك ويقول مسمى ذبحا كل ما يطعم سواء كان جزاء للصيد او كان طعاما عنه فالى مك وبعض يقول لا كفارة في الحج حلق شعره لضرور لبس ثيابه لضرور ترك واجبا من واجبات الحج نفر من عرف قبل مجيء الليل لم يبت بمزدلفه فرك جمرة من جمرات ووجب عليه دم فكل الدماء المتعلقة بالحج نسكا او جزاء دم التمتع دم القران دم الواجب دم التقصير في حق من الحقوق فهذا كله لمكة اما جزاء الصيد فبعض العلماء يقول جزاء الصيد هذا ايش محرم التزم له الناس بأن بالسلامة وهو التزم لهم ايضا ان يكون سلما لهم لا تمتد يد ولا عين ولا ضفر ولا شع ولا شيء فاذا جاء ومر بقبيلة هؤلاء او مر بقبيلة هؤلاء ما يوجد من صيد عند حدود تلك القبيلة لها ولا القبيلة الثانية هذه لها فاذا جاء المحرم وقتل صيدا من صيد ارضها يكون اعتدى على ايش عليها هي في حقها وعلى احرامه في مد يده فيقول بعض العلماء جزاء الصيد يدفع في محل الصيد عوضا لأهل المحل عما فاتهم فيذبحوا لمساكين المحل فاذا قتل غزالا وحكم فيها بشاة بالغزال حقنا تاخد توديه مكة ليش اعطينا اياه عوضا عن ايش عن الغزال حقنا ويطعم للمساكين وكذلك الاطعام عوضا عن الصيد اذا يتفق الجمهور على ان الدماء الواجبة في الامساك سواء كانت نسكا كتمتع وقران او جزاء عن مخالفه لواجبات الاحرام انها في مكه اما جزاء الصيد فما كان من اطعام من ذبح او طعام فانهم منهم من يقول يتبع غيره فلمكه لانه بسبب الاحرام والاحرام متعلق بالحرم ومنهم من يقول لا جزاء الصيد خاصة يكون في محل الصيد لاهله لمساكين محله ومن هنا ينبني على هذا الخلاف اذا قدر جزاء الصيد ولم يكن يبلغ شاتا قلنا بأن التقدير اشترى به ايش طعام شراء الطعام يكون على سعر المكان اللي قتل فيه الصيد ولا على سعر الطعام في مكة ها؟ على سعر المكان الذي قتل فيه الصيد ويشترى من هذا المحل ويعطى لمساكينه هذا الذي ينبني على ايش الخلاف في موضع اطعام جزاء الصيد اما الصوم فيتفقون. والقرآن يقول ثلاثة في الحج وسبع درجات. يعني تصريح صمح المشئ. لكن ثلاثة في الحج عشان ترتبط بها. ومتفقون أنه انه اذا لم يصم الثلاثة في الحج جمع العاشرة في بلده. نعم. انما عجل به الهجم ايام او خدفة ذلك يكون بغير مرحب حيث صاحبه اي مالك يقول حيث احب صاحبه ولكن الجمهور ايش يختلفون منهم من يقول تابع لمكه ومنهم من يقول لا في محل ليش الصيد والله تعالى اعلم